هم في الآخرة هم الأحسن وإن كلت لقى القول آدم لد حكيم عليم إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسُ نَارًا إن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 114. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم 115. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 119. تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاتقين 110. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا مبين